وسخروا من أهل الإيمان فأسألك ألا تنمي حتى لا يكونوا سوة لكف غيرهم اللهم إني أحمدك على كل قرائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد